من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كما سمعتم نشرعوا بإذن الله تعالى في هذا اليوم الثامن عشر من شهر الخامس من عام ستين وعشرين وأربعمائة وألف فيما علمنا له ب. الدورة العلمية الصيفيه الأولى كما سبق أن المراد فيما إذا اعلن لي على جهة الخصوص أنه دورة مراد به تكثيف الدروس فقط وليس المراد به الاستعجال والاختصار المخلبي الشرح لأن الدورات تختلف من مفهوم بعض الطلاب إلى مفهوم الاخرين والمراد أن في هذه الإجازة في ثلاثة أشفاء وأقل كانت الفكرة والاقتراح لنا أن نجعل بدل الدروس التي تكون في أيام السنة دروس مستقلة بالإجازة الصيفية والجدول كما رأيتم هي خمسة متون في خمس فنون وصول الفقه والنحو وهذا النحو العصر أنه مقام في هذا المسجد لكن حولنا إلى مسجد الملك عبد العزيز في ضمن الدورة يعني الجدول لا يراعى فيه نظم الأجرمية إنما يكون بعد المغرب اليوم في مسجد الملك عبد العزيز ضمن الدورة العلمية الصفية هناك وصرف أيضا مثل البناء والبيقونية ومنظومة الزمزم في التفسير هذه خمسة فنون خمسة فنون عنونا لها بخمسة متون وهذا أريد أن أشير به دائما إلى أن طالب العلم عندما عليه أن يتوسع في الفنون ولا يختص في دراسته في طلب العلم الشرعي بفن دون دون آخر المشهور الآن أن البعض من طلاب العلم يظن أنه لا ويجب أن يتخصص ابتداء في طلب العلم وهذا مفهوم خاطئ مفهوم فاسد ولذلك لا يعرف عن أهل العلم كبار في زماننا هذا وعن المتقدمين أنهم يعنون بالتخصص هذا المفهوم الحادث أنهم يعنون بالتخصص هذا المفهوم الحادث وإنما مرادهم بالتخصص فيما سبق أن طالب العلم يدرس من كل من كل علم نحسه، فيأخذ من علوم العربية ما يحتاجه، ويأخذ من العلم وصول الفقه ما يحتاجه، ولا يتوسع كأنه متخصص في هذه الفنون بحيث يدرس كل صغيرة وكبيرة ويمر على كل العلوم، على كل الكتب الشروح الحاشدة، إنما يأخذ زبدة خالصة من علوم اللغة ومن علم وصول الفقه ومن المصلح. وفن الصرف والاشتقاق والعروض والنحو والمنطق يأخذ من كل علم من هذه الفنون خلاصته ثم بعد ذلك إذا نظر في علم المقاصد وهو الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم وأن يتخصص فيه بالمفهوم السابق أنه إذا أخذ الخلاصة من علوم الآلة التي تسمى علوم, الوسيلة علوم الوسائل إذا أخذ الزبدة والخلاصة منها يتخصص في فن من فنون مقاصد الشريعة كالحديث والفقه والتفسير يعني علم الوحيين كتاب والسنة هما علم المقاصد وطالب العلم مغبون إذا تخصص في غيرها هذين الفنين كتاب والسنة أما التخصص في أصول الفقه على حدة أو اللغة على حدة فهذا قد إن لم يفتح عليه في علم المقاصد فيكون قد عرفه قدره فتخصص في فن من فنون الآلة وإلا اسمها فنون الآلة علم الوسيلة علم علوم آلة بمعنى أنها وسيلة إلى غيرها فحيلئذ لا يعتكف عليها طالب العلم ولا يفني عمره في فن من هذه الفنون بل يأخذ ما يحتاجه ولذلك أشير بمثل طرح هذه المتون المتنوعة إلى هذا المقصد يعني طالب العلم يتنوع في كل فن ثم بعد ذلك يتخصص بالمفهوم الذي عرف عند العلماء أما المفهوم الخاص الآن للتخصص وهو أنه يعتني منذ الطلب لا يقرأ علوم اللغة بل لا يحفظ القرآن وقد يزهد في حفظ القرآن كما هو مشهور الآن لا يقرأ علوم الآلة، لا يقرأ علوم اللغة، لا يقرأ في أصول الفقه، ثم بعد ذلك يتخصص في الفقه أو يتخصص في الحديث أو يتخصص في التفسير، أن له أن يجيد فن من هذه الفنون، لأنه كمن يقطع اللحم بغير سكين، الذي يريد أن يتخصص في الفقه دون دون دراية لعلوم الآلة بأسرها، كالذي يسعى أن يقطع اللحم بغير سكين، لماذا؟ لأنه اتى البيوت من غير أبوابها. حين يتعين على طالب العلم أن يأخذ من كل علم احسنه وأن يحفظ في كل فن من فنون الآلة متنا متوسطا قد يكون هو المتن الأول والأخير عنده يختلف من طالب إلى طالب من فهم إلى فهم من حفظ إلى حفظ وقد يترقى في كل فن على ما ذكره أهل العلم في تلك الفنون فأصول الفقه يأخذ مثلا الورقات ثم إن أخذ مختصرا يكون وسطا بين مراقي مثلا والورقات أو كوكب الساطع والورقات كهذا الكتاب هذا حسن وإذا انتقل مباشرة فإضا لا, لا بأس ولا نريد أن نطيل في كلام في المنهجية وإن اقترح البعض أن يكون الحديث اليوم عن المنهجية في طلب العلم حقيقة أنا لا أحب الكلام في هذا الموضوع على جهه الخصوص لماذا؟ لأن الكلام كثر في مثل هذه المسألة وصار ديدا بعض الطلاب كأنه يتلذذ بسماعه للمنهجية في طلب العلم كان يريد ماذا أحفظ ثم ما هي الشروع على المثن الأول ثم يسأل على المثن المتوسط ثم المثن المنتهي ويسمع كلاما كثيرا لا أول له ولا آخر ثم بعد ذلك يخرج ويصير كلامه أو المحاضرة أو الحديث كأنه نسيا منسيا ونحن نريد أن نعمل ولا أن نتكلم كثير ولذلك من أراد المنهجية قل له هذا الجدول بين يديك كان عندك عزيمة وعندك إرادة قوية فجزاك الله خير تصبر على ما قد تلقيه من متاعب هذا الكتاب الأول وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل تاليف صفي الدين عبد المؤمن ابن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي هذا الكتاب يعتبر مختصر لماذا؟ لأنه كما ذكر هو المصنف كما سأتي في المقدمة أنه مختصر تحقيق الأمل إذا هو كتاب ثم اختصره في هذه اللبذة المختصرة سيأتي حديث عنه في ضمن الكتاب لكن ترجم لي المصنف ترجمة مختصرة نقول اسمه صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق بن شمائل القطيع البغداد الحنبلي الفقيه إذن هو في مذهب الحنابلة لأن المصنف حنبلي وتصيف هذا في مذهب الحنابلة صفي الدين وقال كمال الدين هذه الألفاظ دخيلة على الإسلام والمسلم لم تعرف إلا عن طريق الفرس ونحوهم بمن دخلوا في الإسلام وإلا ما كان الصحابة يعرفون مثل هذه الاطلاقات وإنما دخلت بعد ذلك ركن الدين وشيخ الإسلام وصفي الدين وكمال الدين نقول هذه الألفاظ دخيلة ولذلك الاولى تركها بل تعتبر من المكروهات مولده في جماد الآخرة سنة ثمان وخمسين وستمائة منهجرة نشأه كما نشأ غيره من أهل العلم في بيت علم ودي يعني كان أبوه كما قيل كان خطيبا لجامع ما تفقه على علماء عصر عصره حيث تفقه على ابن أبي طالب عبد الرحمن بن عمر البصري ولازمه حتى برع وافتى والقى مثل هذه التراجم ليس المراد تلذذ بسيرة العلماء لها المراد أن يقتني أو يقتفي طالب العلم سير علماء ولذلك كما يقال من أنفع ما يعين طالب العلم بعد الإخلاص توفيق الله عز وجل في طالب العلم هو الوقوف على تراجم العلماء من أعز ما يمكن أن يكون دافعا لطالب العلم ورافعا للهمة هو الوقوف على تراجم العلماء وليس المراد أن يحفظ ما, ما جرى لهم حفظ كذا وحفظ كذا مراد أن, يقتني أن يقتفي أثره هنا قال ولازمه إذن العلم يحتاج إلى, إلى ملازمة إلى صبر إلى جد إلى اجتهاد ولازمه حتى برع وأفته وأقبل على العلم بكليته يعني لم يجعل لي الراحة وقت أكبر من العلم بل يكون طالب العلم ديدنه صباح مساء يجري في دمه ذكر العلم ومسائل العلم والبحث في العلم وهذا العلم إذا أعطيته كما قيل إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه كلك يعني وقتك 24 وعشرين ساعة في اليوم يكون همك هو العلم الشرعي بحثا ودراسة وتصنيفا وتأليفا ومذاكره وحفظا ومراجعه إلى اخره هذا إذا أعطيته كلك أعطاك بعض فكيف إذا أعطيته بعض البعض ها؟ لن تنال شيئا لن لن تنال شيئا وأقبل على العلم بكليته لازمه مطالعة وكتابة وتصنيفا إلى حين وفاته لذلك طالب العلم لا يكتفي ويقف عند حد ما وهذا من الحرمان أن يظن طالب العلم أنه قد وصل إلى مرحلة أنه لا يحتاج إلى حضور درس ما أو إلى السفتاء لأهل العلم وإنما يكون طالب علم كما قال الإمام أحمد لما سئله عن جريه وراء محدث ما قال من المحبر إلى المقبر يعني ملازم لطلب العلم من المحبر إلى المقبره يعني لا ينفك إلا ولا يقف. دونه إلا الموت. إلا, إلا الموت قام برحلات إلى الشام والتقى بابن تيمية رحمه الله تعالى وأجاز للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إذن هو يعد من شيوخ ابن رجب رحمه الله تعالى قال عنه الحافظ ابن رجب كان إماما فاضلا ذا مروءة واخلاق حسن إماما إذن وصفه ابن رجب بأنه إمام وابن رجب هو امام إذن رحمه الله فإذا وصف غيره بأنه, بأنه إمام ليس كوصف المعاصر الآن لغيره بأنه إمام ذا مرؤة وأخلاق حسنة وحسن هيئة وشكل عظيم الحرمة شريف النفس منفردا في بيته منفردا في بيته لماذا؟ لأنه أعطى العلم كلية ولذلك قيل العلم والخلطه لا يجتمعان من أراد العلم فليطلق الخلطه ثلاثا شريف النفسي منفردا في بيته لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم ولا يزاحمهم على المناصب بل الأكابر يترددون إليه وقال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر كامنة وكان زاهدا خيرا ذا مروعة وفتوة وتواضع ومحاسن, ومحاسن كثيرة طارحا للتكلف على طريقة السلف محبا للخمول يعني ليس محبا للشهرة لي والتصد وكان شيخ العراق على الإطلاق توفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة عاشر صفر سنة تسع وثلاثين وسبعمائة في بغداد كتابه القواعد هذا ذكر عنه ابن بدران رحمه الله تعالى إنه من أنفع المختصرات في أصول الفقه لذلك قال إنه مختصر مفيد يعني لما ذكر المصنفات والمختصرات في أصول الفقه عند الحنابلة ذكر القواعد هذا وقال إنه مختصر مفيد وقال عنه جمال الدين القاسمي وما وقفنا عليه حتى رأيناه من أنفس الآثار الأصولية وأعجبها سبكا والطفها جمعا للأقوال وايجازا في المقال إذا هذان عالمان اثنيا على الكتاب ومن مميزات الكتاب أنه فيه سهولة في العبارة كان عباراتهم سهلة لمن اطلع وقف عليه مع الإيجاز ولذلك قيل أنه مختصر من الروضة هذا فيه خلاف هل هذا القواعد الكتاب مختصر من الروضة أو لا بعض المعاصرين يرى أنه مختصر من الروضة والظاهر أنه ليس مختصر من الروضة لأن المصنف نفسه يقول مختصر تحقيق الأمل فكيف هو يقول عن كتابه بأنه مختصر من كتاب له ثم يقال عنه أنه مختصر من الروضة نعم قد يكون متأثرا بالروضة لكن إنه مختصر من منها هذا ليس بسديد أغفل في الغالب ما لا تعلق للأصول به من مباحث علم الكلام وأرى المتكلمين أصول الفقه مما جعله من العلوم الصعبة معقدة أنه محشو بكلام المتكلمين ويجري في كثير من المصنفات ذكر مقدمات منطقية ونحوها بل تراه من أوله إلى آخره فيه من الألفاظ والمصطلحات المنطقية التي هي مبنية على علم الكلام وأراء المتكلمين هنا المصنف لم يذكر كثيرا من هذه الآراء ولذلك جاءت عبارته سهل اذا سبب سهولة عبارة المصنف أنه اغفل كثيرا من عبارات وأراء المتكلمين فإذا سلم الكتاب من هذه العبارات وهذه الآراء رجعه إلى أصله وهو السهوله فيه العبارة ولذلك لم يذكر مقدمة منطقية وكثير من كتب الأصول المختصرة التي يعتبر من المتوسطات فما كان أعلى منها كثير منها يجعل المقدمة في بيان التصور والعلم والظن والشك والوهم إلى غير ذلك والدليل والنظر والفكر وهذا المصنفون لم يجعل مقدمة منطقية في ذلك بل الورقات لم تسلم من هذا ذكر حد العلم والظن والشك وهذا يدل على أنه متأثر بطريقة أهل الكلام وهنا المصنف لا إنما جرد كتابه عن أراه المتكلمين وعلم الكلام قدم وآخر في الترتيب على غير النمط المحفوظ في تصنيف كتب الأصول خاصة الحنابة يعني هناك ترتيب معين يجري عليه الأصوليون كما أن للنحاة ترتيبا معين يجري عليه النحاة هنا خالف قدم وآخر وليس هذا بعيب ليس الترتيب مساله توقيفيه لا يجوز مخالفتها وإنما ما راه المصنف هو الذي يعمل به عنايته بالتعريفات والتقسيمات عنايته بالتعريفات والتقسيمات وهذا مما يعين على فهم الباب كله من اوله الى اخره اذا فهم طالب العلم حدود الباب واذا كان قابلا للتقسيم فكان مقسما حينئذ يكون اسهل في الفهم والحفظ هذا كما ترون أن الكتاب مطبوع طبعة جامعه ام القرى بتحقيق دكتور علي عباس الحكم وهذا أجود ما وجد من نسخ هذا الكتاب إلا طبعة قديما وعلق عليه شخ جمال الدين قاسم وكذلك طبع علق عليه شخ أحمد شاكر وهذه الطبعة تعتبر متأخرة وهي محققة تحقيقا على طريقة المعاصرين وهذا الكتاب أيضا من جهة الشروح لم أقف إلا على شرحين اثنين لعالمين معاصرين. شرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وهو موجود في أشرطة من أربعة عشر شريطا ولم يتمه وإنما وقف على باب القياس. كان الشيخ ما مرتضى الكتاب من جهة أنه لم يسلم من بعض التعبيرات وللصلحات المنطقية فقال ليتني ما بدأت به ثم أوقف الكتاب ولم ولم يدرسه. كذلك أيضا شرحه من قبل الشيخ الله من الفوزان الفوزان وهو موجود مطبوع في مجلدي أصل أنه في أشرط ثم فرغت إذن عرفنا الآن مزايا هذا الكتاب ولماذا اختير فنبدأ وإن شاء الله مستعينين بالله جل وعلا في دراسته والطريق التي سنسير عليها كما هو معلوم هي خمسة أسابيع يعني خمس وعشرون يوما أو خمسة وعشرون يوما وعليه لابد أن يكون الكتاب او هذه الأيام مستوعبه لهذا الكتاب وكما ذكرت بالقيد السابق ليس المراد الاختصار المخل وإنما نجري على حل عبارة المصنف يعني نقف على مراد المصنف من كل كلمة يريدها ولو كثر الكلام في بيان مراده ولا نذكر خلافا إلا إذا كان القول الذي ذكره المصنف مخالفا للقول الراجح فإذا كان القول الذي ذكره المصنف هو الصواب فإنذن نبين مقصوده من المسألة يعني تصور المسألة ودليلها ووجه الاستنباط فقط ولا نذكر أقوالا للأصوليين وبهذا إن شاء الله نكون قد نأتي على الكتاب كله من أوله إلى آخره فما يحتاج إلى وقوف وقفل معه وما لا يحتاج نبينه نمر عليه كما يقال مرور الكرام وثم مسائل لا يمكن استيعابها في كتب الأصول وهذا مما يجعل وأيضاً أصول الفقه من الكتب أو من الفنون التي تعد من العلوم الصعبة على طلابه أنه مركع من عدة فنون يدخل فيه مباحث في اللغة يدخل فيه مباحث من المنطق مقدمة منطقية ومقدمة لغوية هذا المشهور عندهم والمقدمة المنطقية هذه لم يذكرها المصنف فأراحان منها وإلا لو ذكرها لحتجنا إلى أن نبين اصول المنطق من أوله إلى آخره ولذلك لو ذكر علم المنطق في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب حينئذ يحتاج الطالب لا ان يدرس المنطق في ضمن أصول الفقه فإذا كان أصول الفقه نفسه فيه نوع صعوبة والمنطق في نفسه نوع صعوبة أو هو صعب فحينئذ دراسة أصول الفقه وفي ضمنه علم صعب يجعل ماذا؟ الصعب صعب نزيده يزيده ولذلك من الحسن من طالب العلم ان يكون بصيرا فيعرف ما الذي يتعلف منه أصول الفقه فيعلم أنه مستمد من علوم اللغة فيدرس كل فن من فنون اللغة ثم بعد ذلك يدرس أصول الفقه لأنه ستأتي مباحث حد الكلام حد الكلمة التعليف الكلام يأتي الاشتقاق، يأتي الحقيقة والمجاز يأتي معرب وليس بمعرب هذه كلها مباحث لغوية وليست بمباحث أصولية وإنما تذكر في أصول الفقه لأن من مبنى أنه مستمد من علم اللغة فإذا كان مستمدا من علم اللغة فحينئذ لابد أن يذكر طرف من اللغة العربية مما يحتاجه الاصول في هذا الفن فإذا وجد في كتاب ما قد تجد مثلا مجلدا كاملا فيه المطولات كله في اللغة العربية حينئذ كيف يفهم طالب العلم اصول الفقه إذا لم يفرد هذا الفن بدراسة مستقلة ولذلك الاولى لطالب العلم ألا يتعمق في دراسة المسائل الدخيلة على الفن وأعني بالمسائل الدخيلة أنها ليست من فن أصول الفقه صالة وإن بني عليها وإنما يأخذ كل فن على حدة فيدرس النحو على حدة فإذا مرت به مسائل النحو في أصول الفقه لا يقف معها كثيرا وإنما ينظر إلى رأي الأصوليين فحسب ما اختيارهم ما ترجيحهم هل الصلاح مخالف الصلاحة للغة أم لا فقط اما ان يقف ويدرس النحو ويدرس الحقيقه والمجاز والاستعاره والكنايه في أصول الفقه هذا نقول لا يمكن ان يستوعب أصول الفقه على وجهه بل ربما قد يرجع من حيث بدا ولا ولا يتم الكتاب ولا يتم الكتاب لذلك المباحث التي ستاتينا في اصول الفقه هنا في اللغة وكذا لن نقف معها كثير وانما نبين مراد المصنف وناسي وبهذه الطريقه ان شاء الله ناتي على الكتاب من اوله الى اخره نعم ما شاء. الحمد الرحيم. مد الله على إحسانه والفضل. كما ينبغي تقيّد كرم وجهه وعز جلاله. أو صلي أو سلم على نبيه المكمل برسالته المؤيدين في أقواله وأفكاره. وعلى جميع صحبه وأهله. وبعث. فهذه قواعد الفصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل مجردة من الدلائل. من غير خلال بشيء من المسائل تذكرة للطالب المستعين وتفسيره للراغب المستعين وبالله يستعين وعليه يتوكل وهو حسبي ونعم المعين طيب قال مصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى ابتداء حقيقيا بالبسمله وهذا لأمور يعني لماذا بدأ بالبسمله قل لأمور اولا تأسيا بالكتاب العزيز لان اول القران اول ما يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثانيا تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به السنه الفعليه حيث كان اذا ارسل او كتب كتابا الى ملك ما قال بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في صحيح البخاري في اوله بسم الله الرحمن الرحيم الى هرقل عظيم الروح إذا بسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنه فعليه سنه فعليه ثالثا بإقتداءا بأمق المصنفين جرى عادة العلماء أنهم إذا كتبوا كتابا ما أو شرحوا أنهم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى اتفق عمل الأئمة المصنفين على أنهم يفتتحون كتب العلم بالتسمية وكذا معظم كتب الرسائل. إذن هو إجماء عمل من علماء أنهم إذا أرادوا أن يشرحوا شرحا ويؤلفوا كتاب نقول بسم الله الرحمن الرحيم رابعا تبركا بالتسمية لأن بسم الله معناها السعين بالله وأتبرك به السعين بالله وأتبرك به وحينئذ نكون المبسمل طالبا لتوفيق الله عز وجل ومعونته فيما جعل البسملة مبدا له هذه أربعة أمور نقول جعلت المصنف كغيرهم من العلماء وأما حديث كما يزيده البعض عملا بحديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أجذب أقطع هذا الحديث فيه, فيه كلام لأهل العلم ومرجح أنه حديث ضعيف ولذلك نقول السنة الفعلية السنة فعلية ولا نقول السنة القولية لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا من حيث اثبات هذه البسمله وأما من حيث مفرداتها فهذا لا يتعلق به بحث في أصول الفقه فنتجاوزه سياتينا إن شاء الله في شرح الأجرمية ما يتعلق بها من جهة العراب ومعنى المفردات بسم الله الرحمن الرحيم أهم ما يلفت إليه طالب العلم نظره في هذه البسملة أن الإضافة هنا تفيد العموم وهذا الذي يتعلق بأصول الفقه بسم الله اسم هذا نكراء وضيف إلى معرفة بل إلى أعرف المعارف وهو لفظ الجلال الله الاسم الأعظم كما قيل عليه الجمهور بسم الله أي بكل اسم هو لله سم به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من أو الساء يسأثر به في علم الغيب إذا بسم الله ذقير البال للسعانة أو لتبرخ مع المصاحبة إذا يستعين البمسبل بماذا بكل اسم هو لله بكل أسماء الله عز وجل التي علمها والتي لم يعلمها يعلم المخلوق قال أحمد الله إذا بعد البسمة ثنَّ بالحمد وهذا أيضا نقول تاسيا بالكتاب العزيز لأنه وراء البسمة في سورة الفاتحة وهو أول الكتاب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا يسمى ابتداء اضافيا عند أهل العلم والابتداء بالبسمة يسمى ابتداء حقيقياً والابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبق بشيء أبدا والابتداء الإضافي هو الذي لم يسبق بشيء أبدا أو سبق بشيء غير المقصود من غير المقصود وهنا سبق أحمد الله بالبسمة لكن هل هي من المقصود الذي صنف المصنف كتاب لأجله الجواب لا فعليذيني يكون الابتداء بالبسمة ابتداء حقيقيا إضافيا والابتداء بالحمد له ابتداء إضافيا حقيقيا فكل ابتداء حقيقي إضافي ولا عكس أحمد الله ما المراد بالحمد نقول الحمد على الأصح والاولى أن يحدى به ما, ذكره به ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله وإن كان المشهور أنه في اللغة ثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التبجير والتعظيم وأنه في الاصلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما الحامد أو غيره والكلام على هذين التعريفين يطول والفرق بين الحمد والشكر أيضا يطول ليس المقام مقام تفصيل أحمد الله هنا أتى بالجملة الفعلية ولم يأتي بالجملة الاسميه ومعلوم عند البيانيين أن الجملة الاسميه تدل على الثبات والدوام على الثبوت والدوام والجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار على التجدد والاستمرار عدل عن الجملة الاسميه وإن كانت أولى لنكته والمفضول قد يعدل إليه لنكته فتصيره أول من الفاضل أول من من الفاضل وهذا حتى في العبادات قد يكون الشيء مفضولا ولكن يقترن به ما يكون في حق الشخص جاعلا له أول من من الفاضل ولذلك الإنسان مثلا السنن الرواتب نقول الأفضل ان نصلي في بيته اليس كذلك لكن لو صلى في بيته قد يكون القلب مشغولا ولو صلى في المسجد قد يكون أخشع وأقنع حينئذ يكون في حق هذا الشخص وليس تقعيدا عاما يكون في حقه صلاة نافلة في المسجد اولى من صلاته في بيته إذن قد يجعل أو قد يصير المفضول فاضلا هنا الجملة الاسميه هي الأولى ولكن عد الى الجملة الفعلية للدلالة على التجدد والثبوت وهنا قد علق الحمد على الإحسان والإحسان من الرب جل وعلا على العبد متجدد ومستمر يعني يكون ثم يكون ثم يكون يعني يوجد ثم يوجد ثم يوجد, يوجد وليس هو إحسان واحد مستمر ولا ينقطع ولا يتلوه إحسان آخر ولذلك لما كان كانت النعم متجددة في حق العبد والجملة الفعلية تدل على التجدد ناسب أنه يأتي بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث دال على التجدد والحدوث ف... فالحمد يوجد كلما وردت النعم لما كانت النعم متوالية متجددة تكون ثم تكون ناسبه أن يأتي بجملة دالة على الحدوث والتجدد إذن كلما تجددت النعمة وجد لها حمد وهذا يدل عليه الجملة الفعلية ولا بد من القول بالتفريق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية وخاصة في هذا الموضوع فحينئذ نقول الجملة الاسمية تدل على ماذا تدل على الثبوت فإذا قال الحمد لله نقول الحمد ثابت ومستمر ولماذا اتى بالجملة في مثل هذا التركيب الجملة الاسمية نقول لأنه علق الحمد بي صفات الرب بذات الرب جل وعلا وصفاته فلما كان الذاته مستمر جل وعلا ناسب أن يأتي بحمد دال على الاستمرار فإذا قال أحمد الله على إحسانه وإفضاله وعلق الحمد هنا على الإحسان والإفضال وهو متجدد يوجد بعد ان لم يكن فحينئذ يناسبه أن يأتي بجملة دالة على التجدد والحدوث ولذلك جاء الحديث إن الحمد لله نحمده حمد بماذا بجملتين بالجملة الاسمية والجملة الفعلية أحمد الله على إحسانه من المشهور عند أهل العلم أن الحمد معلق بلغض الجلالة ولا قال أحمد الرحمن أو أحمد السميع البصير لماذا لأن اسم الجلالة الله عز وجل هذا جامع لجميع معاني الأسماء والصفات فكل معنى دل عليه اسم غير لفظ الجلالة فهو داخل في الله ولذلك الجمهور على أنه الاسم الأعظم أحمد الله على إحسانه وإفضاله إحسانه وإفضاله مصدران أحسن يحسن إحسانا وأفضل يفضل إفضالا قيل متقاربان يعني معنى الإحسان مقارب لمعنى الإفضال وقد يقال الإحسان مجردا إصداء المعروف والإفضال زيادة على على ذلك وقال بعضهم الإحسان ضد الإساءة ضد الإساءة أحسن وأساءة اذا هما ضدها والإحسان قد يكون في الإنعام على الغير على الآخرين وأحسن كما أحسن الله إليك وقد يكون الإحسان يعني يطلق ويراد به إتمام الفعل وإحسان الفعل في نفس الفعل دون تعد إلى آخر ومنه قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه كما ينبغي لكرم وجهه كما ينبغي يعني أحمد الله مثل الحمد الذي ينبغي مثل الحمد الذي ينبغي ما هنا بمعنى الذي اسم موصول ينبغي بمعنى يليق بمعنى يليق وهل يمكن أن يحمد الله عبد بما يليق بالرب جل وعلا؟ جواب لا فحينئذ نقول هذا الحمد الذي شبه بما يليق بالرب سبحانه وتعالى على جهة الاجمال لا على جهة التفصيل وإلا فعلى جهة التفصيل هذا متعذر أن يأتي به بشر ولو كان نبيا ولذلك جاء في الحديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لكرم وجهه ولا شك في كرم وجه الرب جل وعلا قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعز جلاله وعز جلاله كما ينبغي لكرم وجهه ولو قيل لكمال وجهه لما بعده ولذلك هذه عبارة الشافع في الرسالة أحمد الله كما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله الجلال هو العظمة والعز هو القوة والغلبة معلوم أن العزة صفه من صفات الرب جل وعلا الدال على كمال قهره وسلطانه واصلي إذن حمد الرب ثم قال واصلي لماذا حمد الرب نقول كما قلنا في ماذا في البسمله انه اقتداء بالكتاب العزيز واتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم الفعليه لانه كان اذا خطب او قال في خطبه النكاح إن الحمد لله وهذه سنة فعلية لأنه لم يأمر بها وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله إلى آخر فهو حديث حديث ضعيف لذلك ذكر بعضهم وينسب للشافعي أنه قال يستحب لكل أو يستحب البداعة بالحمد لله لكل مزوج ومتزوج ودارس ومدرس ومعلم وخاطب وخطيب وبين يدي سائر الأمور المهمة إذن هو سنة مطلقة على جهة الاستحباب وإن كان بعضهم يقول يسحب فيما لم يرد فيه نص وإذا ورد فيه نص يقول فيه يسن وأصلي على نبيه وأصلي على نبيه يعني بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصلي هذه جملة فعلية ويعبر عنها أهل البيان بأنها خبرية لفظة إنشائية معنى وهي معطوفة على قوله أحمد الله مما يدل على أن مراده بأحمد الله أنها جملة خبرية لفظة إنشائية معنى يعني المراد بها طلب الحمد والمراد بصلي طلب الصلاة على نبيه الصلاة معروفة التي قال نقيم رحمه الله تعالى أنها ثناؤه صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملا الأعلى ومن الملائكة والادميين الدعاء والاستغفار دعاء واصلي على نبيه لم يقل واسلم وهذه واسلم زيادة من محقق غير موجودة في المخطوطات واصلي على نبيه نقول اته بالصلاة دون السلام وان كان المشهور عند المتاخرين انه يكره افراد الصلاة عن السلام كما يكره إفراد السلام عن الصلاه يعني لا تقل الصلاه اللهم صل على محمد فقط ولا تقل وهو سلم ولا يصح أو يكر عنده من يقال اللهم سلم على محمد ولا تقل صل على محمد لماذا قالوا لقوله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقارن بينهما الرب جل وعلا حينئذ افراد الصلاة دون السلام وإفراد السلام دون الصلاة هذا لا يعد ممتثلا للأمر لانه قال صلوا عليه وسلموا وهذه حجة كثير من المتأخرين نقول والصواب أنه لا يكره افراد الصلاة عن السلام والعكس وأما الاستدلال بالآية فنقول هذا كقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قد تجب الصلاة ولا تجب الزكاة وقد تجب الزكاة ولا تجب الصلاة والاستدلال بها استدلال بدلالة الاقتران وهذه دلالة ضعيفة عند الأصليين ان جاء حديث عنها بيناه إذا وأصلي ولم يقل وأسلم هل فيه كراها الجواب لا ولذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى بل والشافع في الرسالة أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا فدل على أن ما ذكره كثير من الشافعيه المتأخرين نسبة للشافعي بأنه كره دون السلام أو فراد السلام دون الصلاة مع, مع أنه صلى ولم يسلم في مفتتح رسال نقول هذا ليس بسديد على نبيه إذا أطلق النبي في مثل هذا التركيب نقول المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وقد جعل على نبيه كما جعل على الرسول إذا أطلق جعل على من به الغلبة حيث إذا أطلق انصرف على النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وهذا واضح علم بالغلبة وقد يصير علما بالغلبة مضاف او مصحوب أهل الرسول هذا يصدق على موسى عليه السلام ويصدق على عيسى ويصدق على غيره من الرسل لكن إذا قيل في مثل هذا التركيب ممن هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا صار علما بالغلبة على نبيه المكمل بإرساله المكمل المكمل هذا يدل على ماذا يدل على أنه كامل في نفسه وزادته الرسالة كمالا على كماله وهو كذلك امتثالا أو امتثالا لقوله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته المكمل بإرساله المؤيد في أقواله المؤيد يعني المقوى والمثبت المقوى والمثبت هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنه إذن المؤيد بالكاس هو الله عز وجل والمؤيد هو النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله في أقواله وأفعاله إذن هو المثبت في أقواله هو المثبت في أفعاله هذا يدل على ماذا يدل على أن أقواله كلها عليها شاهد الحق وكذلك أفعاله كل قول للنبي عليه الصلاة والسلام عليه شاهد حق وكذلك كل فعل عليه شاهد حق وهذا يشعر من كلام المصنفون رحمه الله أنه, أنه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما مطلقا في الأقوال والأفعال والمسألة فيها فيها نزاع فيها نزاع. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون مبنية على الاجتهاد وهذا القسم الذي هو من أفعاله المبنية على الاجتهاد قد يقع فيها ما هو خطأ ولكنه لا يقر من من السماء ولذلك جاء العتاب في بعض آيات الكتاب قد عاف الله عنك عاف الله عنك لما أذنت له إذا وقع ما هو مخالف للصواب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه إذا قد يقع في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مخالف للصواب لكنه لا يقر وإنما يأتي التصحيح او التصويب من السماء، فإذا لم يأتي علمنا أنه أنه حق أنه حق، وعلى جميع صحبه واله جميع صحبه صحبه جمع صاحب، والمراد به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على ذلك، وزاد الحافظ ابن حجر ولو تخللت ردة في الأصحى وقال السيوطي في الفئة المصلحة الصحابي مسلما لقي الرسول لقي حد الصحابي مسلما لاقي الرسول وإن بلا رواية عنه إذا لا يشترط طول الصحبة وهذا على مذهب المحدثين وسياتي أن مذهب كثير من الأصوليين أنهم يشترطون طول الصحبه. فإذا لم تطل صحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد عندهم صحابي وسيأتي في موضعه وعلى جميع صحبه وآله آله أضافه إلى الضمير وهو الصحيح عند أهل التحقيق والمراد به أتباعه على دينه اتباعه على على دينه وفسر به أقاربه عليه الصلاة والسلام وهنا عطف الآل على الصحب من عطف العام على الخاص وهذا جائز على على الصحيح عطف الخاص على العام هذا فيه باتفاق عطف الخاص على العام وأما عطف العام على الخاص هذا فيه خلاف الصحيح أنه جائز يا أيها الذين آمنوا اركعوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخ... هذا كله عطف عام على على خاص هذه قواعد الاصول ومعاقد الفصول هذه المشار اليه الاصل أن, ان يكون حسيا المصنف هنا لم يقل بعد والزياده هذه من من المحقق وليست من اصل الكتاب هذه قد تقوم مقام أما بعد عند بعض المصنفين الاصل ان ياتي بالسنه اما بعد ولا يرزع غيرها عنها وبعد ليست سنة أما بعد هي السنة وبعد قالوا هذه الواو نائبة مناب أما وبعض لا يأتي وبعد لا ياتي بها وإنما يقول هذا فحينئذ يكون لفظ هذا لسم الإشارة استعمل السعمال أما بعد لأن أما بعد تبيها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر يعني من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الشروع في الكتاب وليس المراد الانتقال من التمني إلى الترجي إلى أخر كما اعترض بعض أهل العلم لا. المراد الانتقال من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الشروع في المقصود هذا أقيمة مقام أما بعد فانتقل بها من أسلوب وهو الانتقال من المقدمة إلى أسلوب آخر وهو الشروع في المقصود هذه المشار إليه في الأصل أن يكون محسوسا موجود والكتاب كان كما هو عادة المصنفين المتقدمين أنهم يكتبون المقدمة قبل الكتاب المقدمة قبل الكتاب واسم الإشارة لابد أن يكون لشيء موجود فعينئذ كيف يكون المصنف أشار بلفظ هذه إلى شيء غير موجود الجواب أن يقال أنه نزل المعدوم منزلة المحسوس يعني لما صوره لابد أنه يجعل في ذهنه أو في نفسه قواعد الكتاب أصوله أبوابه ما الذي سيكون ما الذي سيذكره في الجملة ثم لما أراد أن يشرع نزل هذا المعدن كأنه موجود فيكتب فعامله معاملة ماذا الموجود هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين يوم الفصل هل هو موجود الآن؟ لا لكنه نزل للإيمان به قوي منزلة الموجود كأنك تراه فأشير إليه بهذه قواعد العصول ومعاقد الفصول قواعد جمع قاعدة والقواعد جمع قاعدة نقول القاعدة في الأصل أو في اللغة هي الأساس وبعض يعبر عنها بالضابط أو القانون وفي الصلاح قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها كالأمر مطلق الأمر للوجوم هذه قضية كلية عامة إذا عرفها وعرف معناها ومدلولها ودليلها استطاع بواسطة هذه القاعدة أن يتوصل إلى أحكام جزئيات موضوعها وسياتي مزيد بيان قواعد الأصول أصول المراد به علم أصول الفقه كان أصول الفقه هو قواعد نفسه هو قواعد لذلك سيأتي في حده معرفة دلائل الفقه المراد بالدلائل الادله المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه عينها نفسها أصول الفقه والقواعد العامة التي استنبطها الأصوليون من الكتاب والسنة أيضا هي أصول الفقه ومعاقد الفصول معقد جمع معقد يعني الذي يكون معقدا أو محلا لما يعقل الفصول جمع فصل والمراد به انه فصله وجزاه يعني هذا الكتاب مجزأ ومفصل لما هو معلوم عند اهل العلم انهم اذا ارادوا أن يجعلوا كتابا ما فيه نوع طول يفصل ويبو ويكتب ولذلك يقال كتاب الطهاره كتاب الصلاه كتاب الزكاة الى اخره ثم يذكر في تحت كل كتاب ابواب وتحت كل باب اذا طال يجعلون فصلا لماذا تسهيلا للعلم تسهيلا لي؟ للعلم لأنه إذا كان مبوبا عرف طالب العلم أين يرجع لاحكام الطهارة وإذا كان احكام الطهارة مفصلة أيضا مبوبة عرف إذا أراد أن يبحث عن مسألة في إزالة النجاسة أين يبحثها أيضا فيه تسهيل وتيسير على طالب العلم في الحفظ والفهم والمذاكرة لأنه إذا انتهى من باب نشطت نفسه إلى الباب الذي يليه وبعد هذه قواعد الأصول ومعاقب الفصول قال من كتابي من كتابي يعني هذه قواعد مأخوذة ومقتصرة من كتابي كتابه هو ما اسمه قال المسمى بتحقيق الأمل وكما ذكره صاحب الأصل هنا تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل في علمي الأصول والجدل والجدل هو داخل في أن الأصول كما سيأتي مجردة من الدلائل مجردة من الدلائل يعني هذه القواعد أن أنها ذكرت بأدلتها وتعليلها في الأصل أنها مذكورة بالدليل والتعليل حذفت الدليل والتعليل فصارت مجردة كأنها رموز مجردة من الدلائل دلائل جمع دليل وسيأتي بيانهم من غير إخلال بشيء من المسائل إذن ذكر المسائل كلها وإنما حذف ادلتها وتعليلاتها لماذا فعل ذلك؟ قال تذكرة هذا مفعول لاجله تذكرة للطالب المستبيين يعني الذي تبين العلم وأخذ بحظ الواف إذن الطالب المنتهي لا يستغني عن المختصرات لأنك لو أردت أن تراجع العلم كله من أوله إلى آخره وجئت إلى المطولات تجد أربع مجلدات له سبع إلى ثمان لكن لو أخذت هذا الكتاب وجردته لاستطاع طالبا يسعيد كثير من المسائل التي قد اراها النسيان وتبصرة للراغب المستعين تبصرة هذا مصدر بصره الأمر تبصيرا وتبصرة فهمه إياه إذن هو تفهيم للراغب في العلم الراغب في كذا وعن كذا هنا الراغب في في العلم المستعين يعني الذي يحتاج إلى غيره إلى معين وهذا من؟ هذا المبتدي ولذلك يقولون العلم في الكتاب ومفتاحه في صدر معلمه وبالله استعين يعني اطلب عونه السعين هذه باب استفعله استعوى ناصره وعليه اتوكل هنا قال السعين يعني اطلب عونه وعليه اتوكل اي اعتمد وهو حسبي يعني كافيا ونعم المعين يعني الذي يستمد منه العون والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه نعم أصول الفقه معرفة الدلائل الفقه إجمالة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو مستفيد <تصفيق> والفقه لوة الفهم واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباء والأصل ما ينبني عليه غيره فأصول الفقه أدلةه والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس وذلك ثلاثة أبواب. نعم قال أصول الفقه إذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف أصول الفقه وذلك ليعلم طالب الفن بما يضبط مسائله الكثيرة. ليكون حينئذ على بصيرة بما يطلب قبل الخوض في جزئيات مسائله ولذلك يقول من شرع او اراد ان يشرع في فن ما لابد وان يتصوره بوجه ما لابد لأن, إذا لأن الطالب إذا طلب مال يتصوره حينئذ قد طلب مجهولا وهو محال وإذا طلب ما حصل علمه تفصيلا في نفسه أيضا هذا محان لأنه من باب تحصيل الحاصل وإنما يتصوره بوجه ما وهذا أهل العلم نص على أنه يحصل بمبادئ العشرة إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم ثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاسم داد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشارع هذه تسمى مسائل المبادئ العشرة لما انهى المصنف المقدمة مقدمة الكتاب شرع يبين لك يا طالب العلم مقدمة العلم المقدمة عندهم مقدمتان مقدمة كتاب هي التي ذكرناها الان يذكر فيه اسمه غالبا والكتاب وما الذي أو طريقته في الكتاب ومبادئ العلم مقدمة العلم يذكر حده والغرض منه وفائدته موضوع داخله أصول الفقه. أصول الفقه هذا مركب إضافي أصول مضاف والفقه مضاف اليه النظر إلى هذا التركيب من جهته من جهته الذي يعتني به الاصوليون هو كونه لقبا وعلما على الفن المسمى بهذا التركيب لأنه صار ماذا صار أصول الفقه الذي هو مركب إضافي مقل عن التركيب في أصله وجعل علما لمسمى هو أصول الفقه إذا النظر الأصولي لأي شيء بالاصاله ينظر له من حيث أنه من حيث إنه علم لهذا الفن ولقب لهذا الفن قبل جعله علما هو مركب إضافي أصول والفقه عرفنا هذا الآن إذا أردنا أن نحده على أنه علم لهذا الفن هل يشترط في العلم بالعلم المركب المؤلف من جزئي هل يشترط في حده والعلم به العلم بجزئيه قبل جعله علما أو لا هذا مختلف فيه بين الأصوليين بعضهم يقول لا يمكن أن نعرف أصول الفقه وهو علم ولقب على الفل المسمى وهو مركب إضافي إلا بعد معرفة جزئيه فحينئذ بد من معرفة المراد بأصول ولابد من معرفة المراد بالفقه كل منهما لغه والصلاح ثم ننتقل بعد ذلك إلى معرفة أصول الفقه علما لأنه صار مفردا كلمة واحدة كما إذا سمي عبد الله عبد الله هذا وصف ثم جعل علما على شخص نقول عبد الله هذا كلمة واحدة هذا كلمة واحدة قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا إذن بدأ بماذا بدأ بتعريفه علما ولقبا لهذا الفن ونقول المصنف كأنه يميل إلى أن معرفة المركب العلمي أنه لا بد وان يعرف جزأه اولا بدليل أنه عرف الفقه بعد ذلك لغة وصلاحا وعرف الأصل لغة وصلاحا فكان الأول عليه وله أن يقدم ماذا تعريف الفقه أولا لغة والصلاحا وتعريف الأصل أو الأصول أولا لغة والصلاحا وحينئذ بد من التقديم والتأخير فنقول الفقه قال المصنف هنا الفهم الفقه في اللغة الفهم لغة هذه زيادة من المصنف وجدها في بعض المخطوطات لغة بالنصب على أنه حالة تمييز أو بنزع الخافة ثلاثة أقوال ما حد الفقه في اللغة الفهم الفهم مطلقا أو يقيد بشيء ما بعض أهل العلم قيده قال الفهم لاشياء دقيقة خفية وأما الأشياء الظاهرة إذا فهمت لا تسمى فقها لا تسمى فقها ولكن المصنف هنا أطلق قال الفقه لغة الفهم إذن مطلقا لما ظهر ولما دق وغمض لماذا لأن المصنف هنا أطلق ولم يقيد الفهم كما قيده أبو إسحاق الشرازي حيث قال الفقه هو إدراك الأشياء الدقيقة وهو معنى الفهم إدراك الأشياء الدقيقة إذا إدراك الأشياء الظاهرة فهم الأشياء الظاهرة هذا لا يسمى, لا يسمى فقها في اللغة ولذلك قال أبو اسحاق يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والأرض ولا يقال فقهت أن السماء فوق والأرض تحت أليس كذلك فدل على أن السماء لما كانت أمرا ظاهرا لم يتعلق بها اللفظ ولم يصح التركيب ولما كان الكلام في الأصل أنه لما دق وغمض ويحتاج الى إمعاء النظر صح أن يقال فقهت كلامك لكن نقول الصواب أنه الفهم مطلقا سواء كان لما ظهر وبان وانتشر أو لما دق وغمض وخفي الدليل على ذلك أنه جاء في إطلاقات الشرع مرادا به الفهم مطلقا وحل العقدة من لساني يفقه قولي يعني يفهم قولي وقولي هذا مصدر مضاف إلى معرفة حينئذ يفيد العموم لأن القول قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا فأضيف الشفاكان عاما إذا يفقه قولي الظاهر والخفية كذلك قوله جل وعلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني لا يكادون يفهمون قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول كثيرا مما تقول الذي يدعوهم اليه شعيب هو التوحيد والتوحيد فيه خفاء أصل التوحيد واصول التوحيد قواعد عامة يعرفها العامي وغيره فحينئذ لما كان دعوة شعيب إلى التوحيد وهي من المحكمات ليست من المتشابه بل نص ابن على أنها من أحكم المحكمات كآيات الصفات قال قالوا يا شعيب ما نفقه أي ما نفهم كثيرا مما تقول ومتعلق الفقه هنا ماذا هو الفهم الظاهر الفهم لما ظهر إذن قوله الفقه لغتنا الفهم نقول هذا عام يشمل الفهم لما ظهر ولما خفي أما قولهم أنه يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والأرض نقول هذا نعم صحيح لماذا؟ لأن متعلق الفهم هو المعاني المعقولات وليست المحسوسات فإذ لا يتعلق الفقه بالمحسوسات فاذا قيل فقهت المسجد نقول لا يصح هذا التركيب لان المسجد هذا محسوس فقهت السماء فوق فقهت الارض تحت نقول هذا لا يصح التركيب لماذا لانه محسوس اذا لم يخالف لمعنى الفقه انه, أنه لما دقق ولطف بل لكون الفقه من المعقولات لا من من المحسوسات لا من المحسوسات إذا عرفنا حد الفقه في اللغة أنه الفهم، لكن يريد السؤال ما المراد بالفهم؟ نقول إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام، والادراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه إذا فهم السامع المراد من اللفظ المفرد أو من المركبات نقول قد أدرك، وإذا أدرك نقول قد فهم، قد فهم. والفقه لغة الفهم ثم قال والصلاح عرف الفقه في اللغة ثم عرفه في الصلاح يريد السؤال لماذا أهل العلم يعرفون مصصلاحات أو إذا أرادوا أن يفسروا للصلاح يقدمون له بالمعنى اللغوي لابد أن يقول مثلا الصلاة هو يريد أن يتكلم عن الصلاة في الصلاح الفقهاء ثم يقول الصلاة لغة الدعاء الزكاة. الزكاة لغة النما إلى آخره يقدمون بالمعنى اللغوي ثم بعد ذلك يذكرون المعنى الاصطلاحي مرادهم بهذا أن يشيروا إلى أن المعنى الاصطلاحي لا يباين المعنى اللغوي مباينة مطلقة يعني ثم علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وهذا على إثبات أن الحقيقة العرفية وكذلك الحقيقة الشرعية أنها منقولة عن الحقيقة اللغوية وسيأتي بحثه في في موضعه فالاصل هو الحقيقة اللغوية ثم يأتي العرف فيخصص المعنى العام العرفي المعنى العام الذي دل عليه اللغوي أو يعمم المعنى الذي دل عليه اللغوي هنا قال والصلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد هذا هو الفقه في الاصصلاح والفقه في اللغة الفهم أيهما أعم اللغوي اعم لأنه فهم لكل شيء سواء كانت أحكام شرعية أم غيرها أما الفقه في الاصصلاح فهو فهم مقيد هذا الفهم المقيد مقيد بأنه أحكام شرعية وليست مطلقه الأحكام الشرعية بل المتعلقه بأفعال العباد إذن المعنى للصلاح هنا أخص مطلقا من المعنى اللغوي فكل فقه الصلاح فهو فقه لغوي ولا عكس فكل فقه للصلاح فقه لغوي ولا عكس قال والصلاح معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد معرفة بعضهم يعبر بالعلم وبعضهم يعبر بالمعرفة وهذا بناء منهم على أن العلم هو إدراك جازم وإذا عبر بالإدراك الجازم بالعلم صار الفقه كله قطعيا وإذا عبر بالمعرفة والمعرفة تشمل النوعين الظني والقطع صار الفقه منه ما هو مقطوع به ومنه ما هو مظنون نقول الفقه بعضه قطعي يعني لا يحتمل الخلاف فهو المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الصلاة هل فيه خلاف الصلوات صلوات الخمس ليس فيه خلاف بين أهل العلم بإجماع العامه والخاصه أنها خمس صلوات في اليوم والليلة نقول هذا فقه وهو قطعي يعني يقيني لا يحتمل النقيض ولا يحتمل الخطأ ولا يحتمل الشك أما مثلا وجوب صلاة الوتر عند أبي حنيفة نقول هذا مظنون سنية الوتر عند الجمهور نقول هذا مظنون لماذا لوقوع الخلاف فيه والاحتمال الأدلة فحينئذ صار بعض الفقه قطعيا وصار بعض الفقه ظنيا لأن الأدلة من حيث الثبوت منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني ومن حيث السباع الحكم ودلالة النص على الحكم منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني وسيأتي فيه الكلام على الأدلة إذن قوله معرفة أراد به المصنف الإشارة إلى أن المعرفة هنا تشمل الظن والقطع. فحينئذ يدخل النوعان في مسمى الفقه ولا يصح على قول أن يعبر بالعلم والمراد به الإدراك الجازم لاخراج ماذا؟ الظن إذا قلنا الإدراك الجازم خرج كثير من الفقه وقصر الفقه على القطعيات دون الظنيات أو على الظنيات دون القطعيات هذا تحكم ولا دليل عليه بل الصواب أن كل حكم شرعي قطعي ثبت عن دليل قطعي وأن كل حكم شرعي ظني ثبت عن طريق دليل ظني فهو فقه لكن بقيد أنه مرتبط ومتعلق بأفعال العباد إذن قوله معرفة نقول المراد به مطلق الإدراك مطلق الإدراك الشامل للأحكام القطعية والظنية لماذا؟ لأن المراد مطلق إدراك حكم شرعي سواء ثبت عن طريق دليل قطعي أو عن طريق دليل ظني معرفة أحكام الشر نقول معرفة هذا جنس يشمل معرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال ومعرفة الأحكام معرفة الذوات كزيد ومعرفة الصفات كسوادي أو بياضي زي ومعرفة الأفعال كقيام أو اقطجاع ومعرفة الأحكام كالحلال والحرام ما المراد بالفقه هنا؟ معرفة أحكام الشرع فعينئذ خرجت معرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال معرفة أحكام الشرع ما المراد بالمعرفة هنا نقول لما قيدت بالاحكام الشرعية والمراد بالاحكام الشرعية هي النسب التامة يعني الجمل الاسمية أو الفعلية الفقيه يثبت حكم شرعيا لفعل من أفعال العباد كل فعل لك أنت ها كعبد كمخلوق لله عز وجل كل فعل صادر منك سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح لا بد وله حكم شرعي لا بد له حكم شرعي إما التحريم وإما الايجاب وإما الكراهه وإما الند وإما الاباحه إذا كل فعل لك سواء صادرا من القلب أو من اللسان أو من الجوارح هذه ثلاثة أشياء لا بد لكل واحد منها تعلق بالأحكام الخمسة فحينئذ نقول ثلاثة في خمسة بكم خمسة عشر ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول ورح العبودية تدور على خمس عشرة قاعد من كملها فقد كمل مراتب العبودية رحى العبودية جعلك الرحى تدور على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وذكر أن أفعال العباد مقسمة على هذه الثلاثة الأشياء إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح كل واحد منها له حكم من الأحكام الخمسة يعني تتعلق به الأحكام الخمسة القول اللسان من القول ما هو محرم كالسب وشد من القول ما هو واجب كتكبيرة الإحرام ما هو مكروه ما هو مندوب ما هو مباح إذا خمسة كذلك الجوارح وكذلك القلب إذا خمسة عشرة قاعدة من كملها ووقف قوله عند كل حكم شرعي ووقف فعله بالجوارح عند كل حكم شرعي ووقف اعتقاده وفعل قلبه عند كل حكم شرعي قد كمل مراتب العبودية إذن أحكام الشرع نقول المراد بها النسب التامة يأتي الفقيه يقول قولك كذا حرام هذا مبتدى وخبر يأتي ويحكم على فعلك مثلا بالمشي فيقول هذا مكروه هذا مباح هذا مندوب هذا واجب هذا محرم فيثبت كل حكم شرعي لما يناسبه من الأفعال هذا يسمى نسبا تامة وهو الجملة الاسميه والجملة الفعلية معرفة أحكام الشرع المتعلقة أحكام الشرع هذا قيد واحد أو قيدان لا بعث به إما نقال إنهما قيدان وإما أنه قيد واحد الأحكام الشرعية نقول الأحكام تختلف باختلاف متعلقاتها قد يكون حكما عقليا وقد يكون حكما شرعيا وقد يكون حكما حسيا وقد يكون حكما ها جعليا الصلاحيا وقد يكون حكما تجريبيا هذه خمس الحكم العقلي هو أن يكون الحاكم بالنسبة هو العقل أن تكون النسبة مستفادة من من العقل تقول الكل أكبر من الجزء هذا معروف من جهة العقل الجزء ليس أكبر من الكل هذا ايضا نفي سلب مخوض من جهة العقل الحكم للصلاح الجعلي كما اصطلع عليه أرباب الفنون الفاعل مرفوع المفعول به منصوب هذا حكم للصلاح الجعلي الحكم الحسي كالنار محرقة هذا حكم الحسي الحكم التجريبي كان يقال بعض الأدوية مفيدة للرأس ونحوها هذا ماخوذ من التجربة الحكم الشرعي وهو المراد هنا أن تكون النسبة مستفادة من الشرع وسياتي تعريفه في موضعه اذا معرفة أحكام الشرع يعني التصديق بها التصديق بهذه الأحكام الشرعية وليس المراد تصورها لأن الأحكام الشرعية قد تثبت للأفعال فيقال الفعل كذا واجب أو حرام قد تثبت للأقوال قد تثبت لأفعال القلوب نقول هذه علم بتصديق الأحكام الشرعية وهو ما يسمى بالنسب التامة وقد ينظر للحكم نفسه فيقال حقيقة الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا يسمى تصورا وهل المراد هنا العلم بتصديق الأحكام الشرعية أو تصور الأحكام الشرعية التصديق وليس المراد معرفة حقيقة الواجب ولا حقيقة الحرام إلى اخره لماذا؟ لأن معرفة حقيقة الواجب وحقيقة الحرام هذا مبحث من مباحث الأصوليين وهنا المراد تعريف الفقه عند الفقهاء المتعلقة بأفعال العباد يعني المرتبطة بأفعال العباد لأن الأحكام الشرعية قد تكون متعلقة بالاعتقاد اعتقاد القلب وعند الفقهاء وكذلك الأصوليين الأحكام الشرعية المتعلقة باعتقاد العبد كاعتقاد أن الله واحد وأنه يرى في الآخرة هذا عقيدة قالوا هذه العقيدة التي تكون في القلب لا تسمى فقها في الصلاح بل جعلت علما مستقلا مسماه العقيدة أو التوحيد لآخرين وعليه نعرف أن المراد بالفقه هنا ليس الفقه الشرعي وإنما هو الفقه للصلاح في الصلاح الأصليين و إذا المتعلقة بأفعال العباد مخرج للأحكام الشرعية الاعتقادية فإنها علم مستقل متعلقه القلب بأفعال العباد قال العباد ولم يقل المكلفين لماذا لأن من الأحكام الشرعية ما متعلقه غير المكلفين كالأحكام المترتبه على جنايات الصبي والمجنون والبهيمة نقول يضمن صاحبها ويجب على الصبي إخراج الزكاة أو على وليه ويجب إخراج الزكاة على في مال المجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فحينئذ هذه أحكام شرعية تعلقت بفعل غير مكلف فنقول هذا من ترتب الأسباب كما سيأتي من ترتب الأحكام على أسبابها بأفعال العباد بأفعال العبادي أفعال هذا يشمل الفعل بأنواعه الأربعة فعل الجوارح وفعل القلب وفعل اللسان وسيأتي معنا أن الترك صحيح على الصحيح أنه فعل إذن عرفنا حد الفقه معرفة احكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد كما ذكرنا أن العباد لهم أفعال تنزيل الأحكام الشرعية الخمسة على هذه الأفعال يسمى يسمى فقها فحينئذ موضوع علم الفقه هو أفعال العباد فعل العبد من حيث تنزيل الأحكام الشرعية على هذه الأفعال لأنه ما من فعل للعبد إلا وله نصيب وحظ من هذه الأحكام الشرعية فحينئذ كل كلام يصدر منك هذا ليس مستويا في الأحكام الشرعية والذي يبين لك هذا حقيقة هذا الذي يبين لك حقيقة هذا أن هذا القول محرم وهذا القول واجب وأن هذا القول مندوب وأن هذا القول مباح هو الفقيه وليس هو الأصولي أولد على هذا التعريف إراد وهو أنه يشمل علم المقلد المقلد هو الذي يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بفعل العباد يعرف أن الرب محرم ويعرف أن تكبيرة الحرام ركن وهو مقلد هنا استوى علم المقلد مع علم المجتهد ودخل في الحد معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد فحينئذ لا بد من قيد يخرج علم المقلد فلا بد من زيادة من أدلتها التفصيليه علم معرفه باحكام او معرفه احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد من أدلتها التفصيليه من أدلتها إذن هذه المعرفة مأخوذة ومقتبسة من ماذا من الأدلة والذي يعرف أن يأخذ ويقتبس الحكم الشرعي من دليله بإجراء القواعد الأصولية هو المجتهد أما المقلد فلا يحسن وإنما يسمع فتوى فيرددها فيقول هذا حرام وهذا حلال موافقة لما قاله العالم الفلاني وغيره إذا من ادلتها تفصيل قل هذا مخرج لعلم المقلد وايضا مخرج لأصول الفقه لماذا؟ لأن الأصوليين قد يذكرون بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بفعل المكلف على جهة المثال ولا يذكرونه على جهة التأصيل والتقعيد لماذا؟ لأن بحث الأصول في الدليل الجملي الكلي لأن الدليل الشرعي قسمان دليل تفصيلي وهو ما كان متعلقه خاصة يعني يتعلق بجزئية معينه كقول تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اقيموا الصلاه نقول هذا دليل تفصيلي لماذا لانه أمر تعلق بجزئي وفعل من افعال المكلفين وهو الصلاه واتوا الزكاه نقول هذا دليل تفصيلي لانه تعلق بجزئي معين وهو ايتاء الزكاه وهو فعل من افعال المكلفين. أما مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم هذا دليل جملي كلي لا يتعلق بجزئي معين إذا من أدلتها التفصيلية نقول هذا مخرج لعلم المقلد ومخرج لأصول الفقه لأن بحث الأصول في الدليل الإجمالي الكل لا في الدليل التفصيلي ثم قال والاصل ما يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه غيره لما فرغ من تعريف المضاف إليه لغة والصلاح شرع في بيان حقيقة المضاف لغة والصلاح فقال والأصل ما ينبني عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي أساسه التي يقوم عليها الفروع قال فأصول الفقه أدلة لماذا قال فأصول الفقه أدلته؟ لأن الأصل له معنيان معنى لغوي وهو الذي ذكره المصنف ومعنى الصلاحي في الصلاح الأصوليين ويطلق في الصلاح الأصوليين على معان أربعة وزاد بعضهم خامسا يطلق الأصل ويراد به الدليل يعني اذا قيل الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة والإجماع أي دليل تحريم الربا الكتاب والسنه والاجماع هنا عبر بالأصل واريد به الدليل يطلق الاصل ويراد به الرجحه فيقال الاصل في الكلام الحقيقة دون المجاز يعني الراجح عند السامع حمل الكلام على حقيقته دون دون مجازه يطلق ويراد به القاعدة المستمره يقال اباحه أكل الميتة للمضطر على خلاف العصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة يطلق ويراد به المقيس عليه وهو المقابل للفرع عند أرباب القياس فيقال الخمر أصل للنبيذ في الحرمة الخمر أصل يعني مقيس عليه للنبيذ فقيس النبيذ على الخمر بجامع ماذا الإسكار فانتقل الحكم أو سحب الحكم من الأصل وهو الخمر لا النبي وهو الفرق إذن هذه أربعة معاني للأصل يطلق ويراد به الدليل ويطلق ويراد به الرجحان ويطلق ويراد به قاعدة المستمرة ويطلق ويراد به المقيس عليه ويطلق عند بعضهم ويراد به المستصحب فيقال الأصل براءه الذمة أي المستصحب على المكلف براءة الذم وعدم شغلها ماذا؟ بتحريم أو نحوه ويقال الأصل في الأشياء الإباحة أي الدليل المستصحب أو المستصحب على الأشياء هو الإباحة الحكم عليها بالإباحة أي هذه المعاني أنسب هنا نقول الدليل ولذلك قال المصنف وفأصول الفقه أدلته فإذا عرف معنى الفقه لغة وصلاحا وعرف معنى الأصل لغة وصلاحا فنقول المراد بالمركب الأصل بالمركب الإضافي أصول الفقه ادلته أي الأدلة المنسوبه إلى الفقه لماذا لأن الفقه مقتبس ومأخوذ من هذه الأصول مقتبس من هذه الأصول إذا عرفنا معنى أصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا باعتباره مركبا إضافياً. فإذا قيل لك ما المراد بأصول الفقه حالة كونه مركبا اضافيا تقول أدلة الفقه أدلة الفقه جعلت محل الأدلة محل الأصول الأدلة لماذا؟ لأن معناها اللغوي ما يبنى عليه الشيء أو ما يبتني عليه غيره والفقه مبني ومستند على أدلة الفقه فحينئذ تقول أصول الفقه من حيث كونه مركبا اضافيا أدلة الفقه وأما معناه اللقب فمعرفه به بقوله نرجع إليه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد جعل لك أصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما على هذا الفن مركبا من ثلاثة أشياء مركبا من ثلاثة أشياء الأول متفق عليه بين الأصوليين وإنما الخلاف في زيادة كلمة معرفة الثاني والثالث هذا مختلف فيه مختلف فيه يعني هل هو داخل في حد أصول الفقه أم لا والمشهور عند المتأخرين تبعا لي صاحب جمع الجوامع إدخال حال المستفيد وكيفية الاستدلال وهو أولى معرفة دلائل الفقه اجمالا إذا الأصول الفقه هو معرفة وعرفنا المراد بالمعرفة أنها إدراك إدراك الشيء على ما هو عليه هذا يسمى ماذا؟ معرفة يسمى معرفة قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وعند بعضهم أن القواعد الأصولية لا تكون إلا قطعية الثبوت ولذلك تفارق القواعد الفقهية كما سياتي معرفة دلائل الفقه دلائل جمع دليل وهذا مما اعترض به على صاحب جمع الجوامع دلائل جمع دليل لان دليل يجمع على ادله لا على دلائل فلذلك يقول أدلة الفقه لذلك لما نظم جمع الجوامع لصاحب المراقي قال اصوله دلائل الاجمال كما هي السيوط نكت على صاحب جمع الجوامع قال أدلة الفقه الأصول مجملة عدل عن دلائل إلى أدلة لأنه لا يعرف جمع دليل فعيل على فعائل هذا هو المشهور والله أعلم دلائل الفقه إجمالا عرفنا أن أدلة الفقه نوعان أدلة تفصيلية وأدلة جملية كلية أصول الفقه أدلته كلية جملية يعني ينظر في الدليل الكلي كالكتاب والسند والإجماع والقياس هذا متفق عليها والقياس عند الجماهير وحكي الإجماع إجماع الصحابة وعليه نقول متفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه أدلة إجمالية متفق عليها عند الأصوليين ومنها ما هو مختلف فيه كقول الصحابة ومصالح المرسلة وشرع من قبلنا إلى آخره إذن أدلة الفقه الكلية منها ما هو متفق عليه كالأربعة المذكورة ومنها ما هو مختلف فيه كما ذكرناه من الأمثلة الثلاث دلائل الفقه معرفة دلائل هل يشمل اللفظ الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها نقول نعم لأن بعضهم قد يرجح أن فعل الصحابي حجة وبعضهم قد يرجح أن المصالح المرسلة أنها يحتج بها فهنا هي داخلة في مسمى أصول الفقه عند الناظري هل تدخل القواعد الأصولية هذا محل نزاع محل نزاع بين الأصوليين من جعل الدليل خاصا بالوحي قال لا تدخل القواعد كمطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم والعام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص هذه قواعد متفق عليها عند الأصوليين حكي فيها الإجماع عند المتقدمين نقول القواعد إذا جعل الدليل يسدل بها حينئذ لا إشكال في إدخالها في في ماذا في الدلائل وإذا جعلنا القواعد مغايرة للأدلة حينئذ لا يصح تعميم اللفظ لإدخال نحو القواعد المشهورة ولذلك عدل بعضهم قال أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى السنباط الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة لماذا؟ لأن القواعد العامة هذه كلية لا تسمى دليلا عندهم ولذلك من جعل هذه القواعد أنها دليل لا إشكال ومن لم يجعلها دليل جعل في اللفظ هنا في هذا التعبير اشكالا وعدل عنه إلى القواعد ونقول الصواب أنه إذا قيل إنها ادله من باب أنها ثبتت باستقراء الشرع فلا إشكا إذا قيل أن مطلق الأمر دليل تثبت به الأحكام ومراد المتكلم أنها ليست دليلا مستقلا بذاته وإنما عرفها الأصول باستقراء كلام الشرع نظر في أوامر الشرع مجردة أو فخلص إلى أن مطلق الأمر يدل على الوجوب حينئذ نقول هذه ليست قاعدة مستقلة وإنما هي مبناها على على استقراء الشرع على دليل شرعي فما ثبت به القاعدة يثبت به الجزء فلا إشكال حينئذ فلا إشكال. من قولنا بأن الأدلة تشمل قواعد الأصولية معرفة دلائل الفقه اجمالا اجمالا هذا إشعرابه نقول حال من الأدلة يعني من حيث الجملة فبحث الاصول يبحث في الدليل الجملي كتاب والسنة والإجماع والقياس يبحث فيها من جهتين اولا يميز لك هذه الأدلة وهي متفق عليها ولا اشكال فيها يميز لك الدليل الصحيح الذي يصح أن يعتمده الفقيه ما هو الدليل الصحيح ثم إذا ورد نزاع فيثبت الحجه في إثبات هذا الدليل فمثلا القرآن هل فيه خلاف انه دليل او لا عند المسلمين لا خلافا للدهريه فيثبت لك الأصول حجية القرآن وهذا جدالا للدهريه ونحوه يثبت لك الأصول حجية السنة عندما يقول بأنه قرآن ولا يحتج بالسنه إذن أثبت لك حجية الدليل العامه والسنه الإجماع فيه نزاع فيثبت لك الأصول حجية الإجماع وكذلك حجية القياس وهلم جرا إذا ميز لك الدليل الصحيح الذي يصح ان يعتمد عليه الفقيه فيجعله مستاندا ومستمدا يستمد منه أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد ثم يأتي للأحكام أو الأدلة المختلف فيها هل فعل الصحابي حجة أو لا؟ إن كان حجة أثبت لك بالأدلة إن كان ليس بحجة أثبت أنه ليس بحجة بالأدلة هل المصالح المرسله حجة تثبت بها الأحكام أم لا؟ هل أم نقول لك الأصول يثبت لك هذه الأدلة ويميز لك الصحيح من الفاسد ويقيم الأدلة على الصحيح ويقيم الأدلة على مطلان الفاسد ثم ينظر نظرا آخر فإذا بالقرآن الذي هو الدليل الكل السمع الشرع المتفق عليه فينظر فيه نظرا آخر فيقول لك القرآن هذا ليس على صيغة واحده لم يرد على صيغة واحدة هو تركيب عربية والتركيبة العربية ليست مستوية للسعمال بل بعضها ما هو من جهة اللفظ أمرا وبعضها من جهة اللفظ نهيا وبعضها عام وبعضها خاص وبعضها مطلق وبعضها مقيد بعض الأحكام يدل عليها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم إذا هذه تسمى أنواع للدليل الواحد الشرعي إذا الكتاب هذا واحد مشتمل على أنواع وهي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق المقيد إلى آخره نظر الأصول في إثبات الدليل الكلي أنه حجة ثم ينظر في أنواع هذا الدليل فينظر الى الصفات المتعلقة بها أحوال الأمر يحتمل أنه للوجوب ويحتمل أنه للندب ويحتمل أنه للإباحة كما قاله بعض الأصوليين فيأتي يثبت لك أن الأمر إذا جرد عن قرائن أفاد الوجوب أفاد الوجوب فيقول لك مقتضى الأمر مطلق الأمر يعني المتجرد عن قرائن الصالفة مطلق الأمر يقتضي الوجوب هذه قاعدة مطلق الأمر الأمر هذا نوع من أنواع الدليل السمع الكلي. أثبت له محمولا وهو صفة كونه إذا جرد عن القرائن اقتضى الوجوب الفقيه ياخذ هذه القاعدة العامة وهي مقتضى الأمر مطلق الأمر يدل على الوجوب فيأخذها جاهزة مستدلا عليها بالكتاب والسنة لأن الأصول لا يثبتها كذا وإنما باستقراء كلام الشر ينظر في الأمر فإذا به السعملة مقترنا بقرينة دال على الوجوب أو مقتلنا بقرينة دال على الندب أو مجردا عن القرائن فيثبت أن مطلق الأمر إذا جرد عن القرائن دل على الوجود فياخذها الفقيه فإذا وجد أمر مجرد عن القرائن حمله على الوجود فيقول لك أقيم الصلاة هذا أمر أليس كذلك؟ أقيم هذا أمر وهو مجرد عن القرائن يقول لك أقيم الصلاة أمر والقاعدة الأصولية العامة مطلق الأمر للوجوب إذن الصلاة واجبة ما فعل الفقيه الفقيه ركب لك قياس هذا يسمونه قياس ركب لك القياس من دليل أو مقدمة صغرى التي هي أقيم الصلاة الصلاة مأمور بها في قوله تعالى وأقيم الصلاة هذه مقدمة صغرى هذه بحث الفقيه ثم يأخذ القاعدة العامة من الاصول فيقول مطلق الامر يقتضي الوجوب، إذن أدخل قوله أقيم الصلاة في القاعدة العامة، فنتج من ذلك أن أن الصلاة واجبة، أن الصلاة إذا قوله معرفة دلائل الفقه إجمالا احترازا من الفقه، لماذا؟ لأن الفقه متعلقه الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. وكيفية الاستفادة منها هذا المراد به معرفة كيف يستفاد من هذه الأدلة كيف نستفيد ونقتبس الأحكام الشرعية من هذه الأدلة يعني وجوه الاستدلال بالقرآن نذكر فيه ما ذكرناه سابقا أن القرآن ليس على وتيره واحدة فالأمر يختلف عن النهي والعام يختلف عن الخاص ولكل نوع من هذه الأنواع حكم يخصه وكل نوع من هذه الأنواع يفرد ببحث خاص عند الاصوليين إذن كيفية الاستدلال بالقرآن كيفية أخذ الأحكام الشرعية من القرآن هذا أين بحثه في الأصول إذا عرفنا هذه أن من فوائد أصول الفقه معرفة اقتباس الأحكام هل بعد ذلك يحتاج طالب العلم أن يزهد في أصول الفقه هذا لا يمكن أن يقال كيف يكون فقيه وليس ب وكيفيه هذا بعطفا على دلائل يعني معرفة كيفية الاستفادة كيف يستفيد الأصولي الأحكام الشرعية منها أي من الأدلة الإجمالية وحال المستفيد المستفيد المراد به طالب الحكم من الدليل ولذلك قال قال وهو المجتهد فسر لك المستفيد من أفادة من الذي يستفيد الحكم الشرعي من؟ إذا ما يأتي المبتدي أو يأتي طالب العلم أو العام فيرجح في مسائل ويذكر اشياء وهذا حلال وهذا حرام ثم هو لا ليس أهلا للنظر في الكتاب والسنة إذا عرفنا أن أصول الفقه من حيث معناه اللقب عالمي مبني على أركان ثلاثة اولا الأدلة الإجمالية أي أدلة الفقه الإجمالية والمراد بها الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها كقول الصحابي ونحوه والقواعد الأصولية العامة عند الأصوليين كمطلق الأمر للوجوب والعام حجة والعام ايضا يحمل على عمومه حتى يرد التخصيص الركن الثاني وجوه الاستدلال بهذه الأدلة على إثبات الحكم الشرعي كيف نقتبس الحكم الشرعي من هذه الأدلة الثالث من هو المقتبس من هو المجتهد هو ما سيذكره المصنفون في آخر باب يعني شروط المجتهد ليس كل من نظر في الكتاب والسنة يكون مجتهدا إذن عرفنا أصول الفقه بمعنيه اللقب والإضافة ثم قال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المختبس يعني ما الفائدة من دراسة أصول الفقه ما الفائدة من دراسة أصول الفقه وأصول الفقه هذا يزهد فيه منذ القدم ولذلك أشار الزركشي في البحر المحيط لا نحو من هذا قال بعضهم أنه لا يحتاج إليه لأنه مركب من عدة فنون فإذا درست اللغة لوحدها وعلوم القرآن لوحدها والمنطق لوحده لا نحتاج إلى أن يؤلفه في هذا الفن مؤلفات خاصة نشتغل بها لأنه وهذا صحيح الركن الأساس والمتين في أصول الفقه هو اللغة العربية فمن أتقن اللغة العربية حينئذ صح له أن يكون أصوليا مع معرفة من فرد أو زاده الأصوليون وما زاده الأصوليون يمكن أن يختصر في وريقات على علوم اللغة ونحوها فلذلك كل من تشبع بعلوم اللغة حينئذ لا يحتاج إلى كثير من كتب الأصول ولذلك أذكر دائما كلمة الشاطب رحمه الله يقول المبتدئ في اللغة العربية مبتدئ في الشريعة جعل الانتهاء والابتداء والتوسط في الشريعة التي الوحيين كتاب السنه جعلها مرتبطة بعلوم اللغة قال المبتدئ في علم اللغة مبتدئ في الشريعة والمتوسط في علم اللغة متوسط في الشريعة والمنتهي في علوم اللغة منتهي في الشريعة وهذا كلام الشاطبي وهو اصولي النحرير إذن ثم ارتباط لا يمكن أن ينفك علم أصول الفقه عن علم اللغة ولذلك قال بعضهم علم أصول الفقه متوقف على معرفة اللغة وهو ركن ومعلوم أن الركن داخل في حقيقة الشيء وأنه تفوت الحقيقة هي بفواته ولذلك يفوت أصول الفقه بفوات علم اللغة لورود الكتاب والسنة بها والكتاب والسنة هما أدلة أصول الفقه فمن لم يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة وهذه كلمة حق المبتدئ في اللغة المبتد في الشريعة والمتوسط في اللغة متوسط في الشريعة والمنتهي في اللغة منتهي في الشريعة الغرض منه هو الفائدة كما قال هنا المصنف معرفة كيفية اقتباس الأحكام كيف نقتبس ولذلك في مختصر التحرير عرف بتعريف مغاير لهذا قال أصول الفقه والقواعد التي يسنبط بها الأحكام الشرعية قواعد التي يسنبط بها الأحكام الشرعية إذن فائدة أصول الفقه أنه تقتبس به الأحكام قال والأدلة هنا يمكن أن يكون فيه تحريف في النسخة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة من الأدلة وهذا لا إشكال فيه أو يكون على الأصل معرفة كيفية اقتباس الأحكام هذا فائدة والأدلة يعني معرفة الأدلة الصحيحة من غيرها وهذا يحتاجه أيضا أو يبحث عنه في أصول الفقه للصحابي مثلا هذا مما موزع في هل هو دليل شرعي أو لا؟ من الذي يميز لك الأدلة الصحيحة من غيرها؟ من الذي يزيف لك الباطل ويحسن لك الحق والأصول؟ وحال, وحال المستفيد الذي هو وحال المقتبس يعني من هو الذي يقتبس الأحكام من أدلتها؟ هذه ثلاث مسائل ذكرها أولا تعريف أصول الفقه وهذا المراد بقول مبادئ كل فن عشر الحد حد لك أصول الفقه بمعنيه ونسبة وفضله وفضله والواضع فضله أو نسبة نعم إن مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع ثم الثمرة الغرض المراد به الثمرة أما فضله فإذا كانت الأحكام الشرعية مبناها على أصول الفقه فعينا نقول الوسائل لها أحكام المقاصد فضله ونسبة نسبته إلى سائل العلوم التباين أنه مباين علم اصول الفقه مغاير لي علم التفسير مغاير لي علم الحديث ونحو ذلك موضوعه في أي شيء يبحث نقول في الأدلة الأدلة نفسها الكتاب والسنة هي موضوع أصول الفقه وقيل الأدلة والأحكام الشرعية والجمهور على على الأول حكمه نقول فرض كفاية فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد به أنه فرض عين في حق المجتهد. يعني الذي أراد أن يرتهي نزلت نازلة وأراد أن ينصب نفسه ويكفل الأمة في وجود حكم شرعي يتعلق بهذه النازلة نقول في حقه فرض كفاية أو فرض عين فرض عين لماذا؟ لأنه نصب نفسه مقتبسا ومجتهدا نقول من شروط الاجتهاد هو أن يقف على أصول الفقه على أصول الفقه هل الاولى تقديم أصول الفقه على الفقه أم العكس هذا مما وقع فيه النزاع بين الأصوليين انفسهم والاولى في مثل هذا ان يقال من عرف الأمور العينية كالوضوء والصلاة وإذا وجبت عليه الزكاة عرف أحكام الزكاة تفصيلا والحج إذا وجب عليه وعرف كيف يحج الاولى فيما زاد على ذلك أن يقدم أصول الفقه على على الفقه أن يدرس أصول الفقه أولا ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدرس الفقه دراسة تفصيلية وبحثا في أقوال الفقهاء والنظر في خلاف العلماء حينئذ لا يستفيد ولن يستفيد أبدا إلا إذا كان متقنا لأصول الفقه إتقان الأحكام لا يكون إلا بإتقان أصول الفقه هذا ما يتعلق بشيء من المبادئ العشرة ثم ذكر قال وذلك ثلاثة أبواب يعني أصول الفقه مذكور في ثلاثة أبواب في الحكم ولوازمه وهذا هو أول باب سيأتينا غدا بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين